فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت رأت فرعون قرة عين اللي ولك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 ولمّا توجّهتُ للقاءٍ أمدينا قال عسى ربي أن يهديني قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل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 واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمد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 سبحان الله وتعالى مما يشترون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو وله الحمد في الأول والآخرة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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها رصمة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بلايل تسكنون فيه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 إلا الصابرون فقسفنا به وبداره الأرض فما كان له وفآئتين يصرنه وَمَنْ لَهُ لَهُ مَنْ, من لَهُ لَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ يٰلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ ۖ فَلمَّا فُتِحَتِ الْيَمِينُ لَمْ يَدْخُلُوهَا لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معادة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 ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أزالت إليك ودعوا إلى ربك ولا تكونهن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر ولا تدعوا مع الله إلها آخر